وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صف ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنا ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انفر فقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم صفر ثم صلى عمر ركعتين بمنا ولم يدلغنا انه قال لهم شيئا مالك رحمه الله لما قال ان اهل مكة يقصرون في عرفه جاء باثر عمر رضي الله تعالى عنه مع ان هذا الذي جاء عن عمر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما دخل صلى الله عليه وسلم وصلى باهل مكة قال سلم من غكعتين وقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سف مالك ترك هذا لان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعام الفتح كانت حادثة حرب وقتال فهل قصر للخوف وللحرب او قصر للسفر الى غير ذلك فيها احتمال اما فعل عمر فلا احتمال فيه وقد اجمعوا على ان القصر للصلاة في السفر خوفا او امنا فلا انه مسواء وامر الخوف كان سببا في حق وجوب الحكم وبعد ان زال السبب بقي الحكم كما ان سبب الرمل في الطواب خوفهم من المشركين لمؤامرة ابليس معهم قال اهل مدينة جاءوكم انهكدتم حما يفرب واجهدهم السفر لو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقتلتموهم واسترحتم فاخبره جبريل عليه السلام فطلب من اصحابه ان يرملوا في الطواف مات من منهم قوة فلما رمل المسلمون وهم بين ايظهر المشركين ورعوا النشاط في الطواف قالوا عجبا تقولون انهكتم حما يثرب واجهدهم السفر ونراهم يطوفون كالجن ما هم بانس هؤلاء كيف نميل عليهم وهم كالجن ينقزون فحبطت مؤامرتهم ذهب هذا الخوف وجاء صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في غاية من الامن وهرول كما هرول سابقا وهكذا جاء كان السبب موجودا وجاء الحكم فانتفى السبب وبقي الحكم ليذكر المسلمين بفضل الله عليهم وهكذا كان سبب قصر الصلاة الخوف فذهب الخوف وبقي حكم القصر وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فقال يا امير المؤمنين الله اباح لنا قصر ان خفتم ان يثنكم ليس عليكم جناح وبيّن ان ذلك ان خفتم ان يثنكم الذينك والان نحن في امن وليس هناك خوف فعلى من اقصر الصلاة قال يا ابن اخي والله شغلني الذي شغلت وسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر انها صدقة الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلما جاء عمر الى الحج جاء الى مكة وصلى ركعتين وقال يا اهل مكة اتم فلما جاء الى منا صلى ركعتين ولم يقل يا اهل مكة اتموا مالك اخذ من هذا الصنيع ان اهل مكة وقت وجودهم في مكة يتمون الصلاة فاذا خرجوا من مكة للحج وجاءوا الى منا يقصرون الصلاة لماذا؟ لان عمر قصر ولم يقل اتموا كما قال لهم في مكة اتموا وقد نبهنا سابقا بان الانسان اذا كان مسافرا سفرا طويلا وفارق بيوت القرية فانه يبدأ في مشروعية القصر. واهل مكة لما ارادوا الحج وسيذهبون الى عرفات ويرجعون اصبح هذا سفر قصر وقد فارقوا بيوت مكة وبداوا في رحلتهم فيقصرون الصلاة في منى كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في سفره للحج بذي الحليفة وذي الحليفة من المدينة لا تبعد كثيرا من عن مكة وبهذا استدل مالك رحمه الله بفعل عمر وقوله لأهل مكة في مكة اتم وعدم قوله لهم في ميناء بعض العلماء أو أسى على ما سيأتي بعض التنبيه يقول ان اهل مكه اذا كانوا سيرجعون الى مكه مقيمين بها يتمون وان عمر ترك التنبيه في منى بناء على ما سبق منه التنبيه في مكه اكتفى بقوله في مكة يا اهل مكه اتموا فان سفر ولما جاء الى منى قال خلاص انا جدنا نبهت عليهم في مكه يكفيهم هذا وعليهم ان يتموا في منى ولكن هذا استنتاج بعيد لو أن اتمامهم بمن كإتمامهم بمكة لا يترك بيان ذلك لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نعم وكذا الأثر يؤيد الأثر الثاني يقول مالك هذه القضية عن عمر رضي الله تعالى عنه